الحذبي أعم يدخل فيه الإخوان والسرور والتحليل والشباب وكذا نعم وهذه أسماء يعني كل واحد على حدة لكن اسم الحذبي يدخل فيه كل من تحزب نعم أحسن الله إليك هنا سائل أتابي بورقتين فيها أكثر من عشرة أسئلة ولكن مفادها تسأل عن حكم التصوير بالكاميرا أو الفيديو أو الفوتورافي وعن حكم الأفلام الكرتون إذا كانت فيها دلالة على مكارم الأخلاق وبر الوالدين وسمع الأطفال الأناشيد ووضع التلفاز في المنزل من بعض الصالحين أسئلة كهيرة تدور حول هذا. ضرب إفراد كل سؤال لحاله، ولكن لعل في بعضها جملة على صاحب الفضيلة منه إفادة وإرشاد. نعم. أول وايش؟ حكم التصوير. حكم في الأول كما التصوير حرام. سواء كان باليم أو بالكاميرا أو ما إشبه ذلك، كل ذلك حرام. نعم. كذلك أيضاً بعده. الكرتون التي فيها إرشاد وأخلاق حسنة والدلالة على حسن ما فيها حسنة يعني أفلام الكرتون أو غيرها خير منها شرطها نعم ما الجواب على من يقولون أن التصوير بالكاميرا عكس للأشعة أو حسن ظل أقول أنه لا يوجد لا عكس للأشأ أو لا حسن لا يوجد أنت تفعل ذلك إن حبستك ذلك فأنت الذي حبستك في دولة لا من اللي حبس غيرك أحد حبس غيرك أحد غيرك حبسوا نعم إذن ونحن نقول أنا أقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين ويقول من صور صورة جعل له بها صورة يعذب بها يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خربتم إلى غير ذلك من الحادي إذن فنكف عندها نعم وعبد الله بن قد استنصحه رجل كان يصور فقال له إن كان ولبل تصور الأشجار وما لا روح فيه ولكن عندنا حديث أبي هريرة ومن أظلم ممن جاء بيخلقك كخلك بل يخلق كخلقي فليخلق درة بل يخلق برة بل يخلق شعيره أو كما قال صلى الله عليه وسلم والبرة والشعيره ليس لها روح إذا فشرك التصوير ما ما يكون فيه روح وما لا روح فيه هو الواجب ثم أقول أن التصوير يجوز فيما يصنعه الإنسان من البيوت والسيارات والباخرات والطائرات والأشياء التي يصنعها الإنسان لا بأس بالتصوير هذا أما ما يختص الله عز وجل بصنعه وصورته فإنه لا يجوز للإنسان أن يصوره هذا الذي يرهرني نعم هنا مستشكل من عبر الشبكة يقول إن فضيلتكم قلتم من الصحابة تركوا بعض الأوامر وفعلوا بعض النواهي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نظر والصحيح أن حديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك ينصرف إلى غير الصحابة الذين كانوا معه إذا قلنا أولا أنا لا أذكر أني قلت أنا لا أذكر أني قلت أن الصحابة فعلوا كذا ولكن إذا قلنا أن الصحابة لم يرتكبوا نهيا ولم يتركوا واجبا فمعنى ذلك أن نعطيهم العصم وليس كذلك نقول أن الصحابة شأنهم شأن غيرهم تقعوا منهم الصغائر وقد تقعوا من بعضهم الكبائر وحينئذ فنقول أن ذنوبهم نرجو أنها مغفورة وقد يعاكب بعضهم يعني عقوبة أخروية والله تعالى أعلم لكن هذا لا ينقص من أقدارهم هكذا ولا لا لا ينقصوا من أقدارهم أن نقول أنهم قد تحصل منهم معصية أما قولي في الشفاعة في الحول وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم من أصحابي معناه من أمته معناه من أمته والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته لأنهم يريدون عليه غروا محجلين لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرلا محجلة بين خيل دهم وخيل ملك أفل يعرفها قالوا بلى قال فإن أمتي يأتون يوم القيامة قرغاً محجدين من أثر الوبور فقوله إنهم من أصحابه ليس معنى ذلك أنهم من الصحابة علماً بأن الصحابة ليسوا معصومين فشأنهم شأن غيرهم ولكننا نقول أن الله يغفر لهم بسبب جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمالهم الصالحة وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهم أرجى من غيرهم وعملهم حسناتهم مقبولة وسيئاتهم مغفورة نعم أعل في هذا القدر كفاية ونشكر لصاحب الفضيلة على ما تقدم به من إجابات وشكو الله الجميع لطاعته وصل الله وسلم على محمد من عبد الله الفارس الكويت أنصحه أنصح أخي عبد الله الفارسي الذي التقيت به قبل خمس سنوات في الكويت ووجدته شلفيا صحيح العقيدة ولكن ذكر لي عنه شيء فأرجو أنه يراجع أمره. وأن الله وأن يثبت على السلفية التي اختارها ومشى عليها سنوات وأسأل الله أن يثبتني وإياه على الحق وأن عليه ويحشرنا عليه ويجعلنا من أهله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوذيع بالمدينة النبوية هاتف رقم ثمانية ثلاثة سبعة ثمانية